بسم الله الرحمن الرحيم ثاني تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا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 شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن قيم وقيم السيئات ومن تفق السيئات يوما اذِن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا وَنَرَى مَقْتُ الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتسرون قالوا ربنا امنت نفسنا نسين واحييتنا نفسين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم ه الدين ولو كانوا الكافرون، وفي عد رجات ذو العرش القل روح من أمره على ما يشاء. الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يضاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاطمين ما للظالمين من حميد ولا شفيا يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون بشيء إن الله هو السميع البصير أو لم يسير في الأرض فينظر كيف كان عقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوت وآثار في الأرض فأخذهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان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 قالوا ساحرون كذاب فلما جاءه بالحق من عذاب قال قتلو قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيون سائموا وما كيد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل بينكم أو أن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر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 وَإِنَّكَ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْدَعُ مَنْ هو مُسْرِفٌ كَذَّابِ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْ قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحباب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الزنان يوم تؤلون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هادي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فماذلتم في شفف وماذلتم في شفف من ناجٍ لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مثرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنون كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعا يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإن وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في سباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهبكم سبيل الرشاد يا قوم من عمل سيئة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 وَإِنَّمَا رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعو ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم سكت فيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعى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 وتفبح, وتفبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون والسموات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أسر الناس لا يعلمون وما يستوي للأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليلا ما تتذكر لا ريب فيها، ولكن أسر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين سكّرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم ليلا لتسبنو فيه وأنه ربك صرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 الحمد لله رب العالمين. قل إنني نهيت عن أن عبد الذين تدعون لذلله لَمْ نَجَّأْنِ لَمْ نَجَّأْنِ الْبَيْنَةُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ الْمُسْلِمٍ وَأُمِرْتُ الْمُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَكُنْتُمْ تُرَابًا ثُمَّ من نُطِفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجعلون يكذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والثلاثل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنون يشركون من دون الله قالوا ظلعنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يظلم غير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم لخالدين فيها فبئس مثول متكبدين أدخلوا أبواب جهنم لخالدين فيها فبئس مثول متكبدين اصبر ان وعد الله حق فاننا نري منك بعض الذين نعدهم او نتوفينك او نتوفينك فالينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلكم منهم من قصصنا عليك ومنهم, ومنهم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 لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في قدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات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 فَلَحُبّوا بِمَا عِندَهُمْ فَلَحُبّوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِيبِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نَدْعُو مُشْرِكِينَ فلم يكُن يَفْعُلُم إِيمَانُهُمْ لَنَارٌ بَعْسَنَ سُنَدَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَصِرَهُنَّ أَلِكَ الْكَافِرُونَ